I'm Samuel. إني <تصفيق> لكم Water. والتقى بكا RUN! Midnight بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف أخلقت I مَا أُبْدِعَ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَلْتَكِلْ I'm love. Oh, bismillah By